ونعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم برج من كان يصله معه رواه خاليه بسنده بكتابه بن الأدب المفرد عن ابن عمر رضي الله عنهما عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اردت البرج ان يصل الرجل اهل عبد الحديث عند بنان مسلم رحمه الله في صحيحه ومعنى ان ابر الذي يؤديه ولد لوالده هو ان يحسن الى من يحسن اليه ابوه فإذا ضرب الوالد أحسن الوالد وإذا مالا والد فاذا الوالد يحسن الى من كان يحسن إليه أبوه أبوه فهذا من أفضل الدرج ومن أحسن الاحسان أن الابن يضع والله صاحبه إذا ضرب كان مات او وكان الوالد يحسن الى احد من الناس فان من بر الولد لوالده ان يفعل ذلك ويحسن فانه ايضا يحسن إلى مكان كان يحسن به اوه قال انما كان ذلك من اضافه البر أو سن الاحسان لان الانسان في الدنيا لم يحسن غيره لكن اذا مات فانه لا يستحكم فانه وراء فاذا احسن إذا من كان اليه إليك عمر صلى رضي الله عنه فأركبه فقال له إله رحمك الله هذا الغرب أنه الظلم للقليل فقال له منه أهل رجع رضي الله عنه كان في الحج في هذا الوقت. ان ابصر فقال لأحدهما ما هذا منك فقال له لا تسمي باسمك ولا تمشي امامه ولا تجلس ببلاغه انا موقوف على ابي رضي الله عنه, عنه عن هذا من كلام غيره واسم صلى الله عليه وسلم ابصر ما هذا من قال هلا فنصحت ابو فلان طائلا اسمه باسمه اذا سالك مثلا انسان من هذا لا ما تقول, تقول له احد بل قلت هذا والدي او تقل له هل ابو فلان والدي و هذا ينافي لذلك ولا تمشي امامه هذا ايضا يدل على قله ادم والد الا اذا نشا امامه غرض صحيح كان في ظلمه من البيت فيتلمس في الطريق حتى لا يتعثر ابوه مثلا في حجر او في شيء يؤذيه فيكون هذا سبب صحيحا ولا تجلس قبله يعني لا تجلس باهتا لهم وانما من الادب ان تكون لا خلفه ولا تجمل هذه الوصيه ابي غيره غضب عنه بلغه ان يفند وسيم علا كله على الشخص من غير إجلسي. أروى قال فلان, فلان،, فلان, فلان عم فلان وعرف مع ذكر الاسم فإذا قلت عم فلان هذه كلية يعني ضار إلى الظهر هذه فتكون صحيحة فهنا يقول هل الكلم أبا يعني هذا الرجل ولد هذا الكلم أبا الكلية عمدا عند العرب تدل على تفتيح لشأن الكلم ذلك من الادب مساله مع إذا من, من يلقى لا هو لا ناديت ان تناديه بدنيته يا ابا فلان هل فيه ولا حتى هذا طالب العلم هو يكني شيخه بدنيته ولا عبدا ولا دون فهنا يقول هل يكني الولد فذكر عمر انه قاصم ابو حفص عمر قضي يعني عمر يكبر عن أبي خصة فقال لابو حفظ لهم هو الفطار ثم ذكر اسمه لكن حفظ وعمر قضي عنه المات قل ابن رؤيت انقصك من النار اني عدمناك انقصك من النار يا ابن هاشل انقصك من النار يا ابن عبد الطالب انقصك من النار يا فاطمة انقذ نفسك من النار فاني لا اني منقل من الله شيئا ويؤلنا لمن سأظنورا البلادي النبي صلى الله عليه وسلم وشكلا لان الرب سارعا في مرضاته فاذا امر بشيء من القران عمل به على الفور فهنا امره الله عز وجل طارع شرائه الاقربين والحكمه الكلاب ان الاقربين اثبوا امرهم فان ذلك يكون دافعا لغيرهم ان يدفعوا لان اراد الرجل ومناسبه ولذلك كان من أعراض بعض المشركين أنهم كانوا الاولى ان اهلهم اذر به فكان بعضهم ذلك لما امر الله النبي نبيه صلى الله عليه وسلم وانذر عشيرتك الاقربين والنظره معناها قويه بعد الله تعالى انهم كانوا على كل فهم قام النبي صلى الله عليه وسلم ونادى قربته يرى بن كعب يرى بن عبد الناس يقول لهم انقذوا انفسكم من النار يعني أنقذوا انفسكم من عباد الله تبارك وتعالى بايمانكم بالله سبحانه بتوحيدكم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول قائلا أن كدوا من النار أعطوا عنهم من, من النار فوض من عذاب الله تبارك وتعالى ثم في آخر يقول لهم قدي لا علمنا دائما سأذكرك ببلاد يعني سأأتي صراط دمار الله تبارك وتعالى به من الصلة فيه يعني الندى نحن المشكلة للرحم بشيء لا الى قرار في هذه الصلة بلال أو بلال معناه من كل هذه الرحمة الأدية طريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحب على صلة الرحمة في هذا الأشيء أنه يجوز الانتساب إلى الأداء الذين في الكفر ولا يحكم ذلك. يعني يقول من انت و انت كفله حتى وإن كان حرق الجد على يجود دم الانفعال و وفي صله الرحم وأعظم اعظم الصله هي ان تدلهم على الله تبارك و ان كأيديه الطريق في النجاه لهم ما يوقفون به من عذاب الله تبارك و تعالى النار فليست قصوره على الطعام و الشراب و وإنما اعظم الصلاة هو أن تصل حمك ببلاياتهم على صباحه وتعالى وإن فارد الله سبحانه وتعالى ويدهم من النهادة تدلهم على الله تبارك وتعالى تدلهم على الخير تنهاهم عن الشر لهذا من صلة الرحم في الله تبارك وتعالى هيك إذا كنت تستطيع أن تبلغ جبرك